اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشندو مهربان الف لام را تلك ايات الكتاب المبين چون پيتي گل سرتاي هند لسورتكاني قران ده هاتونج مريان چورد پيتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کزدانی با پیتانا کتبه چی آوا بیوی ندابنید برده یک حتی اگر همو گروه آدمی زادو پری کببنو با او مبسته بگوما ناتوانن. هر وحا چنده ها نهینی تری شیطه دای زانکان لهنده چی دوان هنده چی شانو تویانا هر خدا خوی زانای بنهنی او پیتانا او آياتاني لم سورة دا هاتوا سن آياتي قرآن الرونو آشكرائيه انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون براستي ايما ام آياتان من دا بزاندوا لشيوي قرآني جيباراو دا بزماني عربي بو اوي ايو اللي تيبغنو جيريتان نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت, وإن كنت من قبله لمن الغافلين اما تشاك ترين وزوان ترين تسيروكو بسرحات البودجارين محمد باهم قرآن اي كان نگامان کرد بولايتو لكاتك دا بغمان تولا پجم دا لم بسرحات بأغا بويت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 قال يا بني لا تقص صرؤيك على إخوتك فيكيدوك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. بوتشي رولجان خواكد كد مجرى وبوبرا كانت نو بهوي أوو فيلكد لي توشي بلايا بكن تون كأم خوا دا يشي بلند بو تودجيت أوانيش حسوديت بيدفن. آدمي زادة وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى ال يعقوب كما اتمها كما اتمها لآبويك من قبل ابراهيم واسحاق ان ربك عليم حكيم خداي دياري دكاتو دب لك دانوي فير دكاتو نعمتكاني بسردات دكاتو هر وهابصرنا وكاني يعقوب جده هر وكتسون بيشتر نعمتو بلو باي بلندي بخشي بابا بيرانت كابراهيم اسحاق براسي بروردغارد زاناو دانايا لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين سون بخدا بغمن لم رو داوي يوسف و براكان دا نشاني زوري بيغمبريتي محمدي تدايا بو كسانك برسيارد كن تودا دا قرين ان قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين كاتيك براكان يوسف وتيان برستي يوسف و براكي بن يامين لايباكومان لايمن الناس دارو خوش ويسترن لكاتكدا امكم الله تشي بهزين برستي باكومان لسريش واويشي اشكرداه او قلت له يوسف او يطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا وتكونوا من بعده قوما صالحين لنوان خواندا هندشان وطيان يوسف بكوشن يان بدن شوين وزويةش دور او روي باوكتان يكلاي دبتوا بو ايوو خوش وستيكي بو ايوو دبت انجا دوائي يوسف دبنا پيرو نويةشي تاكو ريكو قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجبه وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنْتُم فَاعِلِينَ يَجَقْ لَبْرَاكَانِ وَتِي يوسف مَكُشن بلکو بيخناناو بیريچی قولاو دعایی کاروان دیتو دیدوز نوو دیبن اگر بريار بيت هرشته چی لیبکن قالو يا أبانا لك لا تامانا على يوسف و له لناصحون لإما زور ارسله معنا غدا يرتع و يلعب بینی بینی را من با بای بالی بداد گمو یاری بکاتو بگو من زور پا رزگاری لیده کینو آگا من لیده بید قال انی لحزنونی ان تذهبو به و اخافو ان یکله الدئب و انتم عنه غافلون باو شانوتی من زور غمو پشارت دم گرد لوی که ایو بیبن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 ما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون <تصفيق> لو کات داد نیگمان بونارد که هوالیم بسرهاته ل آینده دا ببره کانت ددید کات هک آن آجاین ل خویان نابیتو ل بیریان چوتو هو هستی پناکن پاشان کتاریک داد هات نلاي باو چان دگریان. ذهبنا نستبق و تركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وطيان اي باوچ برزمان براستي اي مر روشتين پیش برچه من دكردو يوسف من لاي کلو پلک من بجهشت او سا گرگا که بلام تو همیشه برای من پی اگر چی ام راز گوش بین. و جاآء على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم افسكم امرا فصبر جميل. والله المستعان على ما تصفون. برای کانی شیهات به هنده خواني سخت و کبسر کراسه کیوبو هنایان با اویجوتی نخیروانیا، بالکو خوتن با خوتنم کارتان ساز دو، جاتارم تنها خوگری و آرام گرتنه بدزوانترین شو، هر خداش داروی کم مشیله دکره دسر او باسی، ای ودای کن. و جات سیارت فارسل وارد هم فادلا دل و، قال یا بشرا، هذا غلام. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يعملون أوسا كاروان اك هاتو انجا او هنركان نارد او بهنت اوش چوا سر بيرکو سطلق ايداه شن او بيرکو کاتیک هنر او يوسف هات دروا کاتیک کابرا بینی وتي خلچنا مجدبت امال لاوكا أوسا هركسيك اگ بدو زرائتوا دکرابان دودا یوسف یان شاردو و کردیانه کرسی فروشتن خداي گورج زانه و اگایه بوکار و کردوانی کدی کن سعودی یوسف دکاتو کاریچی گورئی پییتی واشروه بثمن بخسین دراهم معدودتن و کانوه فیه من الزاهدین سرنجان بردیانو فروشتیان لبازاری کویله فروشکاند ل مصر بنرخشی هرزان تندر همشي كم لفروشتني ده هيج جرنجان بيندا وكم تماعبن سنك فشتيان بيوي ناي شاب وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكن ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جاء كسيوس في كريلا مصر بهافسر ود رئيس بقرأ لشويان وجاي كي أملاوة. بأميدي اوي سودمان پي بغينيت يان بي كينه كوري خومن ابو شويعه يوسف مان دي جير كردله زويداو پاي دار مان كرد بو اوش في ريب كين چون خولك بداتاو رداوكاني تشوار دوري وك خويت يبغات خدای گور زاله بسركارو فرمانكاني خويدا بلام زربي خلشي ب من نازان ولم ما بلغ اشدهو اتيناهُ حكما وعلما وكذلك نجز المحسنين. كاتشيش كي يوسف بيجيشتو جيشته أوبري تندو تولي للرؤية لاشو جيريوه. إماش بليفر من رواي دنايو زنيري شارزاي باشمان بياخشى. هربوشة ويش بداشتي تككاران الدينوا. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال ما الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون جو أفريقيا يوسف لما لي دابو دا يوسف لا خشته دلي ضلي الراب كيشت بولا يخوي همو درج كان شي داخل وتي وربيع شو وخد عاما يوسف وتي بناد قرم بخدا كاري تُنكَ ک برورد گرم درویلی کردوم توها، هروهم میردا کشت تا گرفتار بوله تون خیانتی لدکمو، تن ک من دل نیامستم کران سرفراز نابن. ولقد همت بهی و همت بها لولا الرّأب الرّهان ربي، كذلك لنصر فعنه السوء والفحشة. انه من عبادنا المخلصين. سينبخ هذا. بجمعناك بلا ماري يوسف داويستي ليبدت. يوسف إجنيازي لدانه أبو. أجر بالجى خدائن زانية. كسرن زميل دانكى بخراب بسرى دا. دشت يتوه. أبو شويمان كرد بوأوي. أرتي جناه تا وانو خرابي الليل دور دخينه وو. براس تي أول لبند أهل بجار دو. باك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 قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أي يسجن أو عذاب أليم سرنزام هر دوچان پش برچان کرد بو درگاكا يوسف بو کردن ويو اویج بو داخستن جنكتواني دستي لك راسكي جير بكاتو لپشتو دراندي أوسا هر دوچان لبردمي درگاكا دوشي مردكي هاتن. خره ها تقسویستی یوسف تاوان بربکات باید و توی باشه آخوس زایو کسات چیه کویست بیتی خرابه لجال خزانه کدربکات جگل وی بن بکرد یاس زای چی بایش بد ریت. عن نفسی و شاهد من اهل ها این کان قد من قبول إن كان قميصه قد من قبر فصدقت وهو من الكاذبين. يوسف وتي نخروانية أو يستي لخشتام برد يشج لخزمانج نكا كجويل ديار بو كبياوي شيء زيركود دنيا ديدبو شاة دا وتي. أجر كراسك يوسف لبير شواد رابيت أو جنك الراس ذكأتو أو كات يوسف يشج لدروزنان وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ خوّجر كراسك يلبيشت هو درابيت، أوجهناك الدرود كاتو يوسف يتشيكل الراس جيان. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كِيدِكُنَّ. إنك إذا عظيم. كاتي جمير دك يبني كراس كي يوسف لبشت هو الدراء و بجناكي يود. براسيه ما PILANو نقشة خوتنا. بعجمن فيلو تلكاو نقشو PILANI إوى. زور جوري لم جورش تاندا. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذبك إنك كنت من الخاطئين. ان جاء رويكر ده يوسف وتي اي يوسف با سفر موج بكو مدره توش داوي لي خوشبون ولي بردون بكله حلو تاوانكت سن كبراسيته لغناه بارانو بهلطشوان ديت فقال نسوه في المدينه امراه العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا ان لنراها في ضلال مبين باشان چنانکه لآفرتانی نوشار امدن گو باسیان بیست بایا و تیشان سیره چنانکه عزیزی مصر دیوید بنرمونیانی سرنجی لواکی خویر را بچشید بولای خوی براستی این داری که بایی همو پرکانی دلی داجیر کردوه بگو من او چنان لنوسر گردانی چی آسکرده داد بینین فَلَمَّا سَمِعَ بِمَكْرِهِنَ أَرْسَلَتْ إلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتْكَأَ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 وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. جاكاتيك جنكي عزيزي ميستر توانجو بلا ركى أواني بيست. أويش نار دي بشواني عنداو جاي جاي شي خوشي بوآمادكيردن. تقوشي دايد دستي هريكه عن. إن جا دا, دا بيوسفو وتي. هذه وردرو بولاين با بتينو جاكاتيك بينيان با غورو جرينجا زانيو الله اكبر يان بوكردو ببي اغايد استي اخوان بريوتيشان باتشوبيا غارديو دوري لهمو ناتواويك شايسي خدايا ك امي دروس كردوا اما بشرنيا تنها فريشتي شيزوانو بريزو هيتشي ترنيا قال انت الذي لمتني فيه ولقد جرأوه عن نفسه فاستعصى ولئلا لم يفعل ما أمره لا يسجنا ولا يكون من الصاغرين إن او كأوتي أو أو كسيك زنشتين من تان ذكر لباريو سين بخدا بأجمان منها ولم دال لخشتي برم كشي او هر خوي قرتوا باكو خا ونيويست بخدا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 من زندانم نلا خوش و استرال بانگم دکن بوي خو گرلفيالو تلاكي آوان الرزگارم نكي تو لپلان و نقشکانيان لام نديد لوانه منيش ميلم بود روز ببي تو آرزيان بكمو پاشان بتمريزي نفامو جناهبارانو فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن اِنّه هو السميع العليم جابر وردقاري بهانه ناية واتون زاكي جيرا كردو لتالكو فيالي جنان با راستي ولايدا تنكبراستي هر اوزات بسرين زاكانو زاناية بدلو درونكان ثم بدالهم من بعد ما ارأوا الآيات ليسجننه حتى حين باشان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 نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين وصدو لأبي تريج بطاواني جيا جيا لقل يوسف داخرانة دا بندخانة هر يكاين خوية شي بيني بو يكيشان وتي بيقومان من خومم دبيني لخوم دا تريم دا و شرابم لدروز دروز کرد ابي تريشان وتي براسي من خومم دبینی لخوم دا كنانم بسرسر موحل دا کرد بالند اللي دخوارد اگه دارمان بکاه بلک دانویم خونه چونک براسیم آدم دوین این تو لطاش خوازانی تو شاره زایل بلک خودا. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أي يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملتقو من قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. يوسف وتي من تنها ليك دانو يخون نازانم بالكوت جلا وش هيد خوار دنيك تان بونايد كدر خوارتان تان بدرد كمن نازانم تيو توانا بيجاوي بقات اللاتان اماج عزاتي خومنية. بلقوا اوه انديك اللويفر ورد جارم فيري كردمو بزانن براسي من برنامج قومياكم وازلهيناوا كباور بخدا ناهننو همي شب روان بقي ما تجنيه واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون بل كوشويني آينو برنامي باوبا پيرانم إبراهيم وإسحاق <تصفيق> ويعقوب كوتون هرجيز روانية بو إيما هيدزو رشتيك بكين هاولو شريك بو خدا أواش لفضلو ريزي تايبتي خدايا لسر إيما و لسر خلشيش بلان خوا. يَا صَاحِبَيِ السِّجِنِ أَعَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارِ او سار روی تکر نووتي اي هاولانی زندانیم آیا چن خواهی چی همه زور و جاواز بپرسترین تاک ترن یا خود خدای چی تاکو تنها بسر هموش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 إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جاهر شيء أودي بارستان جل الله خدا تنها خوتانو تانو باو بابيران تن ناو تنها ناو نو ناو هر خدا باور رازينيو هيت بلغيشي شير روان نكردوا لسر پسند کردن يان براستي حكمو فرمان روايي جغال خدا شایستي کسی ترنیا فرماني شي داواد جغال خوي کسی تر نپرستن هر اوش آينو برنامه پسندو راستو درستو بنرخ بلامزور بخلشي امر راستيانا نازاننو لي بآگان يا صاحب استجن اممان ذوكم فيسقي ربه خمرا وام الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه قضى الامر الذي فيه تستفيان ايها ولاني زندانم اوتان لخوني دات ريدقشي او دبيت الصاقي باشا ورزغاري دباتو شرابي بيشكجدكات أبيت ريش لخاز دريتو بالندل لسرو الرخص هاري اخوات يترمج ولامي لك دانوي خونا كانتانو هر اوج بريار دراوا للذي ظن انه ناج منهم اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبت السجن بالضاسنين دبعت باسم من بند وقال الملك إني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف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 حاوی گله جن میسوزد جوانو حاوی وشجی شنبینی ای زن و شار ام خوان با بدنوا اگر خوان لیک دندنوا. قالو اضغاث احلام و ما نحم الاحلام بعالیم. آوانج ویتیان ام خونا بیسروبن او هیچ نیا ای مل لیک دانوی خونی بیسروبن وقال الذي نجا منهما وذكر رباد امه انا انبئكم بتاويله فارسلون إن دواي ما يوسف من يكدانوي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 ساقي تسو با زندانك با دیدار يوسف وطي يوسف اي هاولي رازگوم ام خونمان با لك بدروا لخونيه چي پاشادا حوت مانگاي قلول لان حوت مانگاي لرو لاواز و خوراون اروها لباري حوت قلق قنمي سوزو جوانو حوت تري وشك با من لك بدروا با اوه بگررم و بولاي خلچي تاولام بزانن قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فدروه في سنبره إلا قليلا إلا قليلا مما تأكلون يوسف وطي حوت سالي بردوام كشتوكال قال دكانو دا دانو يلاد دا چانن اوهي كردو لتان زياد بوبا قلاكيو بيهلنوا مغارو كميك ديخون دانيوالا بقولكي وحل بجيريت لكرمو اسپيو زايابون بدور دبيت ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا إلا قليلا مما تحسنون سختی پیش اوی که زخیرتان کردو با او سالانه هموی دخون مگر کمیچی نبید که حالی دگرن با تو کردن ثم یأتی من بعد ذلك عامم فیه یغاث الناس و فیه یعصرون لو دو سالی چی بارانا ویو پر برکت دید که خلچی برو بومی زوریان پیدا بخشرید میوه دگوشنو شربتی لیه دروز دکن وقال الملک اتونی به فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارجع إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُمَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَدْ طَعْنَ أَيْدِيَهُمْ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ساقی قرائه و بولای پاشاو لقدانا يوسفی بوا باز کرد زوری بدل جای که کار روان کرده و کی پاشا گیشت لایوسفو و توی پاشا دعوت دکات یوسف و توی بگرای روبو بله پاشاو جا پی بله های من هیچ توانکم لوده هیا هر پلوردگارم با آجای لفیلو تلاک قال ما خطب ادرا و تن عن نفسی قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امراه العزيز الآن حصحص حص الحق أنا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين <تصفيق> آیا او هیچ توانی چی هم او همووتیان پناه با خدا؟ اما بوختانی باب اما هیچ حلو ناشرین یکمان لندی و نزانی وا. چنانکه عزیزی مصر و تی آیستایتر دان براسی دادنم خطای من بو دم برمو براسی یوسف یکی کل راست گویان. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الفائنين إنجا يوسف وطي اوه بو وامكرت کرد تا پاشا چاك بزانه تو دل نيابيت براستي من لنهي نجدا خيانت كردو. کردوا بيگمانش خدا فيالو تلقى خيانتكاران بانجام ناگينت يخدش نكوطي تا یوسف دل نیابد کل نهایی داو ازتا کا اولی رانیا خیانتی لی نکم و بوم در کوتاه ک خدا فیلو تلاکی خیانت کردن با انجام ناگیند. و ما ابرر بالسوء، ایلا ما رحم ربی، این ربی غفور الرحیم. دشت یوسف نکی عزیزی مصر و ثیاتی من یج نفسي خوم بریناکم چون کبراسی نفس اگر بنوری خدا ناسی اودان نوید زور فرمان در به حلو تاوان مگر نفسك کپروردگارم مهربانی پی کرد بیت پروردگارم لی خوژ بو مهربانا وقال الملك اتوني به استخلصه لنفسي فَلَمَّا كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين مَكِينٌ أَمِينٌ أو أو لا أمر يتر براستي تولاية مخاوني بلو باياو جيغي متمانو باوري قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم يوسف وطي پهنباشا بمكيد بالي پرسراو بسرگنجي نكانو ساماني سرزاوي أمولاتا مصر براستي من پارزره چي زانام لخوم رادبينم كاشد بپارزمو زاناشم كتون دي پارزم وكذلك مكّن يوسف في الأرض يتبؤ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. خدادة فرميتي، عبوش ويا الدصارات ما دا, دا بيوسف ود زيجيرو باي دار ما نكرد لخاتش ميسردا. دويست لو ولا تدا دستي دكوتو بويس عزده. هر کسیک، هر دسته یک بو مانویت بهروری دکین لرحمت و کان مانو پاداشتی چا کاران بزای نادین والا اجر الاخرتی خیر للذین امنوا و کانوا یتقون بګومان پاداشتی او جهان لبهشت بریندا چا کس رب اوانی ک ایمانو با ور خویان دپار است، وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ سالاني جراني هاتا پیشوا براكاني يوسف هاتن بو مصر جاتون دیواني او اواني ناسيوا بلام اوان اميان ناسيوا تون که پوشاچي وزيري لبردابو هر جيز شتیوايان وان ندكرت ولمَّ جهزهم بجهازهم قالَتُنِ بأخيّلَكُمْ من أبيكُمْ ألا ترونَ أنّي في الكيلَ وأنا خيرُ المنزِلينَ. أيش <تصفيق> الرئيسي أيا نابينين براسي من تون چشانو پيوانم تيرو توابو تون رزلم يوان دا گرم يارمتي هجاران دادم فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون خو اگروا براية تانم بونهنن اوائتر هيت معاملو چشانو قالوا سنراود عنه أباه وإن لفاعلون. لو داوتيان إما به مشويك هول دينو نخشده تشينبو أو ما بستاه هتا باو تشير رازيبكين أمجار أبيهنن بأجمان إما أو كاردكين. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها. لعلهم يعرفونها إذا قلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. لفرستك دا يوسف بلا وكاني بردى سيود. هرتشتو ماكو كلو بليشان هناوا بخنوا بيناس نو كاتك دجر رنوا بوأوي كسوكاريا. بو بينوا. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع من الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون جاكاتي <تصفيق> قران و بولاي باوچان وتان باوچي بررز من چشان و پیوان من لقد تا بنیاميني برا من لگل خمان دان نبين بلين بيت زرين بويل قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين يعقوب باوچان وتي اما سيرا ايا هروا متمانه بي بكم لسري مگر هر وقت بي شر متمانم بي كردن لسري يوسف ايبرائي سرنجام رازيان كردو او جوتي كواتا خدا تشاكرين پاره زرو هر او مهربان تريني مهربانانه ولمما فتحو متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا ابانا ما هذه بضاعتنا ردت ایلینا ونمير نمیر اهلنا و نحفظ اخانا و نزداد کین بعیر ذالک کین یسیر کاتی چیش کلو پلو بار گوب نکانیان کرده و بینیان هر چیش تو مچیان هر اوخراوت و بارکانیان و گرن راوت و بایان باوچان بان کرده و تیان باوچی بر رزمان احمد تیبلین لبرم بر او پاشا بر زو، او تا هرچی کلوبالمان هیا گرند راوت او بومانو تو اگر مولتی بنیامین بدی رزق و روزی زور دهنین با کسوکرمان بر اکشمان دپاری زینو باری وشتری چیج زیاتر دهنین، او بارش لا تأتنني به إلا أي يحاط بكم فلما أتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل ياقوب بوتي هر جيز لغالتان داناينيرم حتى بمانة چي خدا يم پينادن سوين نخون كبهگمان بيهن نو ما مگر دورة بدرينو هيچ دسالة نمينت جاکاتک پیمانکان دا یو سوینديان بوخورد یاقوبوتی خدا خو ای اګادار او چاو ديره بو پیمانی کبر یار مان لسرداوه وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من ادواب متفرقه وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. هل وهاوتي كرة كانم هموتان لأيك دروازة ومسنا جورة وو لچن دروازة ايشي جاد جاوا بسنا جورة وخوتان بكن بشار دا دل نياج منك من ناتوانم هيتش تيقلو بلاو پيشاتان ايكا برياري خداي لسرا ولا لأيوه hets farmano bir yar ek bokaznia tanhaabo khodane bet pshtom harbo basto pshto panam har aw jadaba awanika pal pshto pshtwani andawet har pshtobob bastan walamma dakhalu min haythu وَإِنَّهُ لذو علم لما علمناه ولكن أَكْثَرَ الناس لا يعلمون. كاترك صن النعوى بوشويك بوشان فرماني بيدابون جاوان بيتي فريجان بكبيتو لهيدس بيش هاتي غرز قاريان كبريار دادي خداي لسره يعقوب براسی یعقوب خوانی زان استگ بو، چونکه فرمان کرده بو، بالامزور بی خالچی راستی کن نازان. و لَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَى إلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کته چیشک کورکان چونا جرو و بولا یوسف بنیامین ابراهیم ذکرد ولخویو لفرست یک داوتی برا سیمن یوسفی براتم جا خفت مخو خمن نبید بو هل سو کوتی اوان دیان کرد من نخشم چشاو تولره بهل موه تالای خوم جیان بسربرید فلما جهزهم بجهازهم جعل السقایه في رحل اخيه جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون جاكاتيك <تصفيق> يوسف بارغوبنه بو پیتانوه سازي کردن خوراكو دانوه لأي بيوستي پيبخشين جاء ملكي چشان و پيواني خستنو باري بن ياميني برايوه پاشان جارتيك بدنجي برزوتي اي كاروانتيان ايوه براستي دزن. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ أوانجب ببلق قران ووهاتن برو ريان وتيان. تي ديارنيا. تي تان ليون بو. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعيره وأنا به زعيم. بس وأنا كان وتيان. جاء ملكه پاشامان باشامان ليون بو. بويدا أركس هناي باري وشتريتشي بوهيا لحسنا وكان وطي من دب ما زامني أو بلنا قالو تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قرى كان وطيان سوين بخدا براستي ايوات شاكد زانن كأيما بو أول نهاتوين فساد وخراب خرابة للزويدة بكينو ايما الدزنين قالوا فما جزاؤه اذا كنت في قوت هذا يوم في المترجمات سيكون قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين قرأت نعم او كسي كاد دفر الدزراء وكل داد دزراءتوا أواب قد اشتهيت كبريتل ويبرم تبعد لا يخون يشتد زراوكه أما أبوشوي التورى لاستمكاران بسنين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه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 لوودوا لباعه برای داده نه. ابو شویا یوسف منفی ری نخشی گلدان اوی برای کرد. ندبو به دستوری فاشا برای قلب داده مگر وستی خدا ی جورایی لسر بید. ابو ها جار پلو پایی هرکز کاب منوید برزو بلند کینو. لسر او هموخوان زان استو زانیاری کوه زان او شار زاترهای. قالو ای فقد سرق اخو له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر كانوا والله أعلم بما تصفون براكاني اوتيان اگر او دزيب كات او براكشي بيگمان دزي کردو ولمو پیش انجا يوسف او قسن نار وطومت نار قول اي لدلی خويدا هشتو و نيخستر روبو اوان و تي اولاك سانيكي باجناتن جا خدا خويل لهموك الزاناتر بويكا ديلينو باسدكن قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين براكاني وطيان جنابي پاشا براستي ام كراب باوكي چي پيري بصلاة چوي هيا كواتا يشغل ايما لجياتي او قلب دروا چونك بيگمان ايما توبا پياو چاكو چاك خواز دزاني قال معاد الله ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون يوسف وطي كسقلنا أو فلما أَغْرَهَ منه خلصوا نجيا قال كبيرهم دَيْنُ تعلموا كَمَان لَلَاي قد وَتَوَ عليكم موثقا فَلَمَّا مِنْهُ خَلَصُوا قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرّتتم في يوسف فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. إن بون لباشا بش اينه تانزاني كابيگمان باوكسان براستي پيمان چيلي ورگرتونو خدا شي كرد وبشايت بسرتانوا پيشتري جاشكراي كا چيتان كرد با يوسفو پيلانتان جردجي ايتر من هرجيز ام سر و ولاته بجنه يلم هتا باوكم ولاته مداد ياخد خدا فرمانك بداد لقازان زمبيت او زاتش تاك داد ورانا ايرجعو يا ابانا إن ابنك سرق إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. بقرنا وبلايباوك تانو بيبلين أي باوشي باريزمان. بغمان كركات دزي كردو إما عجمان لينبوا. جعلوا يك مانا إما للشارا ونهاي يكان شارا زانين نازانين أو كرربوا وايكرت. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ حَسْدَكَ أيتْ لَخَلْتِ أَوْ لو راز راز قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله ان يأتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم كاتي كان جيشنو اللاي باوچانو وتي وانيا بل و وخوتان پلانيه چي ترتان رأي خستوا جا تارمني خوگريه چي جوان نبیت اميدا پر وردگار هميان بوابهنية و بهميان شاد ببم براستي اوزاته زانا و دانايا وتولا عنهم وقال يا اسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم او سا چوه کناره لیان دور که وو، بدم هناسه سارد و اسری نوووتی، ای داخم بو یوسفی نازدار، لدلم جوان و جوانو و خدا ناسم، او اندگریو فرمیس چی حلوران، چاوکانی سپی حلگرو، اوی سپی تزاو بینینی نما لآخو داخو خفتو اجدا، هر خمو پجاری خوی دخوار دوا، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين ناوي <تصفيق> دبيت قال انما اشكو بثي وحزني الى الله وأعلم من الله مَا لا تعلمون. لو لامي يا داوتي براسي من باسي سكال وغمو بجارم هربوا لي خدادةم أوي من ذي زنم للآن خدأوا لنخشوا حكمة كاني لحجاتو ردا وكان دا إوالناي زانن. يا بني يذهب فتحسسو من يوسف وأخيه ولا تئسوا من روح الله. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون دوائتسا روجيك يعقوب فرمان دابا كرة ووتي كرة كانم بسنا الخنبو يوسف براكي لسوز مهرباني خدا جنا أميد مبن چنک خدا خدا لما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعه مزجات فاوفل الكيل وتصدق علينا که الله يجزي المتصدقين بارگا یوسف وتن جنابی پاشا ام و کس کارمان نهاتی و گرانی و چهره وری زورمان توش هاتو کلو پلیچیت کلو پی کلو قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون ان جاء يوسف زاني كاتي او هات وك خويبنا سينيد بو يا اوتي ايا زانيتانو لبيرتانه چيتان كرت به يوسف او براكي كاتګ اي ونفام بونو ترسي خدا تان د ابو قالوا ائ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 من يوسف مو عمش بن ياميني براما براستي خداي مهربان رزي لناوينو بهرمان دي کردوين بيگوان اوهي خوب پا رز بید لغناهو خو گر بید لبرامبر پیش هاتکانوا خداي گورا دروی لدکاتوا اوه براستي خدا پا داشتی چاک و چاک خوازان بزايا ناداد قالوت الله لقد آثر كالله علينا وإن كنا لخاطئين إنجا براكاني وطيان سويند من بخدا براسي خداي غور الرئيزي توي داوا بسر ايمدا اما براسي كاتي خوي بهالدات سوينو گناه بارين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين يوسف وطي خمتان نبيت امرو اترهيت سرزنشتكتان لسر نيا خدالتان خوش بيت مهربان اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا, يأتي بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين يوسف حوالي باوشي پرسي كزاني بنا باوتي برونو أمكراسة برنو بيدن بسرو روي باوكم دا بناهي باو دا گرتا وو چاوی چاك باشان همو كسو كارتان مبوبهن بغشتي ولما فصلت العير قال ابوهم اني لا اجد ريحه يوسف لولا انت فنيدون كاتيكاروان <تصفيق> اوداني بزيهشتو كوتره باوتشانوتي براسي من هز ببوني يوسف دكم اجر ببيهوش وخلفه ام نزانو بروان بيابكن قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم وكسانيك اللاعبون سوين جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون ان ذاكم مجدهن رك غيشتو كراسكيدا بصر دم تشاويده خراب بنايبو قرايوا تا وكاني قشايو ووتي ايا من بيمنوت براستي او من ديزانم لعين خداوه اي وناي قالوا يا نستغفر لنا دنوبنا إن كنا خاطئين. دعاء مواجه كركان قيشنو هموش تج اشكر ابو. وتيان أي شي برزمان. دعاء لي خوش بوني جناه كان مان مهربان. براستي ايه گناه كار بوي نو بهالداشوب قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. باوشنو تی لعاین داد داوای لی خوشبون تان لپروردگارم بوده کم برایستی اوزاتا لی خوشبو مهربانه. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَى إلَيْهِ أَبَوِيهِ أَوَى إلَيْهِ أَبَوِيهِ وَقَالَ دُخُلُ مِصرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِينَ. اینجا که همیانگیش نمیسر، چنلای باكو دايشي هنا نزيشي خيو ريزي زوري ودربرين اخو شندد الخوش وكامران بوبن دواي او ما ودورو دري جابكو ريجوانو كردارو خدا ناسيان شادبون اشطاش باشاي مصر بيوتن ان شاء الله اگر خدا ويستيبت بيك جاري ورن بو مصر بو پري شادي وارامي و رفع ابويه على العرش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 إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم أوساد أيكو باوشي برس کرده وباو سر وحكم راني خوي أموان كرنوشان بوبرد دياراك أوساد روز بو نشاني ريزو پيزانين بوا يوسف كأمي ديوتي باوشي بررزم أمن لك دانوي خونك أوسامك بمن دالي بينيم او تا بگمان پروردگارم هنائه دیو براز درچو برازی او ذات چاکهی لگلده کردم و بسوز بو بوم ل زندان لزندان رزگاری کردم اوه تا اوه لبیابان و هنائه و با یک شادی کردین و دوائی اوه شیطان نیوانی منو براکان می تیگ دابو برازی پروردگارم بسوز و بلطف بو هرشتیک کدیوید پلی نیو ریگی بشینه ای بو خوش دکات بگمان او ذات زانایا بنهینی و آ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 این جای یوسف پیغمبر تو کنار او دستکانی هالبریون زای کرده وی پرواز کرده بر از دی تو پاشه تید پی بخشیمو لق دانوی خوش آرزاد کردم ای بدیه نری آسمان کانو زبی تو پشت تو پناویارویا وری منید لدنیاو خیام ده داوکارم که با مسلمانی بم رنی تو بم خیتر ریزی پا کن اوو بم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون أي محمد أم سرج سرغزشته يوسف كبود نقادكين لهوالو بصرحات الشارع وكان خطول لأي براكان يوسف نبويد كاتك كهم يان برياريان دو پلانيان دجيرا وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. أي محمد بخش شيكدلي أنا بلقون قرآن يات خرويك أبوهم خلشي جهان. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. تندها برجن شان لا أسمان كانوا زيداهن لا دا سرد صلاة دارتي وجوان كاري خدياي بارو كشي الزور بيخلشي بلايدات يا دا برنو تي أنا أفكر بيشتي كن. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ جا زور بي زور خلشي باورناهن بخداي تاكو تنها بي اوه هاوالي بريار ندن بي قمان ايمانو باوري و هيتش نرخينيو خداي گورن لو تاوانا خوشنا به آفَأَمِنُوا أن تأتيهم غَاشِيَةٌ من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بَغ أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. آية أوان اللواء أمنه ناترسن كاس زايتشي خداي هم يان بجريتهو لناويان بريت ياخد كتو برقيع برباب بيت لك أتكداء أوان هز بنزي كبربابوني نكن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين اي پیغمبر تو بلاي اامر قوري بازما منوش شوان كوتوانم بانك ذا كاين خداي پروردگار لسربنچينو بناغي شي رونو اشكرا باتيو بيغرديش بو ذاتي پروردگار من هيك كاتق <تصفيق> لمشركو ها ولقران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 اما کس من نردوه لپیشتو دا جگه لپی اوانه که هلمان بجاردون لخلچی شارو شوی نکن نگاین بودنیرین تا پیامی اما برونی بگینن آیا نگر راون لزوی دا تا تماشا و سرنج بدن کچون بو سرنجامی اوانهی پیش امان کاتگ یاخی بون بگو و جگو ریگو خانو برای بهشت لقیامت دا چاکتره با اوانهی که خدا ناز بونو پارسکاریان کردوها آیا او عقل و جیریتان ن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 ولكن لا يمكن خوشي و أعزار و قيشت و تراده يكا حتى بقره كاته يكبران توشي نأميد و بهيواهي دبنو قمان وادبن كبر راستي اوان برنامكيان بدروزان راو اوه آلو كاتي بهيواهيه دا سر كوتني طيبتي اميان بوديد او سا اوه بمانويتو شاي استبيد رزگاري دا كين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 ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون سوين بيت بخدا براسيل لسر گزشته و بسرحاتي پیغمبران دا پندو آموشگاريه با کساني جيرو هشمند ونبیدم قرآن قصو باسه بيت حل بسرابيت بلکو برازداناري اوهيه کلپش خوية و هاتوا توراتو انجيلو رون کرو و جا کرنوي هم موشته چي په وسل آينده. رينمو يو رحمتشا بو کسانيك با وردهينن.